موسوعه النابلسي و ه م للعلوم الاسلاميه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 وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين ا ح ص ا لما لبثوا نقص عليك ن ب أ ه م بالحق إ ن ه م فتيتنا منوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا فقالوا رب رب موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ط ه ومن ر ك م مرفقا وترى الشمس إ ذ ا طلعت الزاور عن كهفهم ذات اليمين و إ ذ ا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه م ن ذلك منه آيات ا ل ل من يتعلمون من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ا ي ق ا ض ا وهم ر س و ا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 وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوم نودع ضيوم قالوا ربكم فابعثوا أ ح د ك م بورقكم هذه إ ل ى ا ل م د ي ن ة فلينظر ف ل ي ه ا ا ل ي ه ا وليتلطف ولا يشعرن بكم أ ح د ا إ ن هم ان يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في من لديهم أ و يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إ ذ ا ن ب د ا وكذلك أ ع ث ر ن ا عليهم ليعلموا, ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم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 ف ي ه م منهم أ ح د ا ولا تقولن لشيء إ ن ي فاعل ذلك غدا إلا لك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا ولدثوا في كهفهم ثلاثمئه سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لديه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 ولا تعد عيناك عنهم تريد ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا تطعن اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أ م ر ه فرطا وقل الحق من ربكم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 ي س ت موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل آ م ن و ا موسوعه النابلسي تحتهم للعلوم الاسلاميه ل ب س و ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين متكئين فيها على لرائك نعمت ثواب وحسنت مرتفقا وهو اضرب ل ه م مثل الرجلين ج ع ل ل ن ا أ ح د ه م ا ج ن ت ي ن من ن ع ا ب وحففناهما ل س ي للعلوم الاسلاميه ت ت ظ وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره, فقال لصاحبه وهو يحاوره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أ ظ ن أ ن تبيد هذه أ ب د ا و م ا خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أ ك ف ر ت بالذي خلقك خلقك من تراب ثم من ن ط ف ة ثم م و س و ج ل النابلسي ك هو ل ل ه ر ي و ا أشرك ر ب أ ح للعلوم ا ل ت جنتك ق ل ت م ا شاء فتالا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها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 واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كمائنا انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض, به نبات الأرض فاصبح هشيما تكروه الرياء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 ر موسوعه النابلسي للعلوم ر الاسلاميه م أحدا و ع ر ض و ا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة بل زعمتمو ان لن نجعل لكم موعدا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 قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا ل آ د م فسجدوا الا إ ب ل ي س كان من الجن ففسق عن أ م ر ر ب ه أفتت واتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو ب ي س للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات و ل اسماء خلق أ ن ف ه و م ك ن ت الله م ض ي ويوم يقول شركائي ن نادوا الذين عضدا زعمتم ع د ف م فلم ي ي س ت ج ب و ا ل ه م و ج ع ل ن ا بينهم و ر أ ى المجرمون النار فظنوا أ ن ه م واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 فهم الا أ ن تاتيهم سنه الاولين أ و ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين ك ف ر واتخذوا بالباطل ليدحطوا الحق و به آ ي ا ت ي وما أ ن ذ ر و ه ز ؤ ا ء ومن اظلم ممن ذكر ب آ ي ا ت ي أ ع ر ض ع ن ه ا و ن س ي م ا قدمت ي د ا ه إ ن ي ك ا ك ا ل ن ا ع ل ى ق ل و ب ه م أ ك ن ي ن ا ن ي ن ف ض ي ه ف ض و ه ف ي ك و ا ف ن ي ك و ه ن ا ن و ن ه ن ا و ن ه ن و ن ه ن ت د ع ه م إ ل ى الهدى فلن يهتدوا إ ذ ا ن ب د ا وربك الغفور ذو ا ل ر ح م ة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم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 مسالفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت إ ذ ادوينا إ ل ى الصخره فاني نسيت وما أ ن س ا ن ي إ ل ا الشيطان أ ن ذ ك ر ه واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على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 فلا ت س أ ل ن ي عن شيء حتى أ ح د ث لك منه ذكرا فانطلق ا ح ت ى إ ذ ا ركب في ا ل س ف ي ن ة خرقها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 فانطلقا حتى إ ذ ا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت, قال أقتلت نفسا ز ا ك ي ة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 فانطلقوا حتى إ ذ ا أ ت ي ا اهل ق ر ي ة استطعما اهلها ف أ ب و ا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض ف أ ق ا م ه قال لو شئت ل ت خ ذ ت عليه أ ج ر ا قال هذا فراق بيني وبينك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 م و س و أ م ا ا ل غ ل ا ا م ف ك ن أ ب و ا ه م ل س ي ن فخشينا أن ي ر ه ق ه م ا ي ا ن ا و ك ف ل ا فأردنا أقرب ر ح موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه و ك ن وكان, تحته كنز لهما وكان, أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا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 له ل في ر موسوعه النابلسي ل ل ب ل و م الاسلاميه ب ح ت اسماء بلغ الله ش م س و ج الحسنى تغرب في ي ع م ة ووجد ع ق ا ل ل ن م انك ل م انك انك انك ل م انك ت انك ل م انك ت ن ك تتعلم انك ت ت م ا ن انك تتعلم ا ن تتعلم انك تتعلم ن م ا ن انك ل م ن ت ت م ا ن تتعلم انك تتعلم انك ت ت ن ك انك ا ل م ا ن ن ك فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى و و س ن ق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 هذا القرنين إن يا جوج و م ا ج و ج م ف س د و ن ع ي النابلسي أ ر ن للعلوم ك خرجا, خرجا ى أن الاسلاميه ك ف أ ع ي موسوعه ن ب ة ج ل بينكم ب ي ن و م م ر د ا ت و ن ا ب ر ا ل ح حتى د د ي إذا س و ب ي ن ا للعلوم ص ا ل ا س ل ا م ي ى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 وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في ه بعض و ن ف خ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كان تعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء إ ن ا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين أ ع م ا ل ا الذين ضل سعيهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي هزءا إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا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 ل ف ي ل ه الدكتور ا ح م د ر ب ت ب ا د ن ا ب ل س ي